لا يتمنونه إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإن ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا ايها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 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتهوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوان فاضوا إليها وتركوك قائما